القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المخوش فأما من زقلت موازينه فهو في ريشة نار <تصفيق> حامية